Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Já, ayeha Nabi, líme tupermá, apelá Allahu. Tak, tabetgí mrdát, ažvajek. V Allahu rafur, Rahim. Qad fardá kum,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 أزواجا خيرا من كن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا já, الذين já, já, já, já, já, وقودها الناس já, Váku النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ aleji, شِدَادٌ aleji, يَعْصُونَ اللَّهَ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يا kafaru la ta'tathiru al-yawm inna ma tujzawna amanu tubu ila tubu ila Allahi صوحا عسا ربكم أي يكفر عنكم سيئاتكم عسا ربكم أي يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله و الذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم يقولون يقولون ربنا أتمن على كل شيء قدير. يا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 كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلن يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين